بسم الله الرحمن الرحيم اننا ابصرنا نوحا الى قومه ان انذر قومه من قبل ان يأتيه عذاب اليم اور يا قوم انني لك نذير مبين يَا أَبُدُ وَاتَّقُوهُ وَأطِعُونْ يَا أَهْلَ كُلٍّ مِن ذُنُوبِكُمْ وَأَسْلِمْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّاتٍ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ وَلَوْ كُنتُمْ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَجِدُوهُمْ دُعَاءِي إِلَّا شَاهِدًا وَإِنِّي كُنتُ لِمَا دَعَوْتُهُمْ لَكَافِرًا لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُم فِي آذَانِهِمْ جعلوا صامع منقي اذان من الوسوسه فيا بهم واقروا واستكبروا استكبارا فمن ان ندعوهم بها ثم ان اعلمت لهم واسررت لهم اضرا وَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي يُنْزِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُنْبِتُ بِكُم أَمْوَالًا وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ الَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سبع سَمَاوَاتٍ وَأَرْضًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ مَّرْصَدًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَالْقَمَرَ كَوْكَبًا الأرض وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا فَتَسْلُكُونَ مِنْهَا سُبُلًا فَجَاءَ نُصُرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ وَبَرَكَاتٌ فَلَا تَعْصُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَذَرُنَّ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَلَالًا مِّنَّا قَطِيعًا فَثُمَّ أُغْرِقُوهُ نَارًا تَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ فَلَن يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَعْوَاصًا وَقَالُوا لِخَيْرِ رَبٍّ لَا تَذَرُعُ عَلَى الْأَرْضِ من